بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما 111. نار الله موقدة 112. التي تطلع على الأفئدة 113. إنها عليهم مؤصدة 114. في عمد